قال يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما دام فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد فافرق بيننا وبين القوم الفاشقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأشى على القوم الفاشقين وتل عليه النبى بني آسين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 إني أخاف الله رب العالمين وإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباحط يبي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين كبدتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسك قتل اخيه فقتله فاصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يورث انت اخيه أَوَ يَا وَيلَتاه أَعجَزتُ أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى صوتي فأوارى صوتي فأخضخ من النادم